يا جيران وراء ما آذا المصاب استحواذا أم اين المهند صارما له وادع زبر هذا ذاك جهول بعصرنا قد سنبه ما كمه حد دهيا الع ورااعهُ غد جل جل المصاب وود معوذ اين المهند صارما صارما كم له وادع زبر هذا ذاك الجهول بعصرنا قد سبه ما كمه حد هواه هذا عادات كفرنا ان ينال نبينا وله الفداء نرومه استلذاذا شيطانهم يذكي الطغاين قوله ساد الحياة بدينه فلماذا أن السماء بطارهم تتحادا جلل المصاب استحوذ استحواذا, استحواذا أمعوذ أين المهند صارما صارما له وادعوا الهزبر معاذا ذاك الجهول بعصرنا قد سبه ما كمه حد هواه إن الفداء ودون عرض محمد اشلاءنا قطعا ترى وجزاذا أنذر دعي القوم ان مصابنا منه العزائم تستقي لكن لكننا ثرنا به. ثرنا به إلا ذا دهي أن يرى وراعه ماذا جلل المصاب استحوذ استحواذا أمعوذ أين المهند صارما صارما كنس له وادعوا الهزبر معاذا ذاك الجهول بعصرنا قد سبه ما كمه حد هواه هذاذا ليل الحياة بكهونها واستنطقات قسما ستعرف كلها من هذا ذاك الرسول محمد خير الوراء عدل حكيم ما بغى حاذا ذاك الرحيم العطف من وجملة ذاك الشجاع بسيفه كم لاذا ذاك الصدق ونطقه در النقا منه الجواهرة تقاف فالاله رب البطش بل ترقب منه العذاب رب رب فلتركبوا فلتركبوا منه العذاب مصاب استحوذى استحوذى استحوذى دفيل ير... دفيل جلل المصاب استحوذ استحواذا، دُيَّار دُيَّار، المهند صارما، صارما،, صارماً مسل له ودع الفزبر مع أذا، ذاك الجهول بعصرنا قد سبه ما كمه حد هوا جمل حد هوا فلذاذا ما جمل حد